مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِ كَيْفَ خُلِقَتْ 129. <تصفيق> وإلى الجبال كيف نصبت 120. وإلى الأرض كيف سطحت 121. فذكر إنما